سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده سورة ويل لكل الهمزة أجد سيسم الرب ذا حنين يتشورد حنا يتوغون يتشد عن ذا نباش حدوى تشقير ليجمع الشنح تبيث سشسي وذير الموث كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الفئدة إنها عليهم موسدة في عمد ممددة هرام غل حطمة لا تذكر ما Timbu nus, tinna teqqden if waden, as ččan fell-asen i tzemmem, qqnen ɣer tegejda